كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن وانا له الذكرى م و س و ع ت ا ل أ ر ض د ن ا دكا ل س ي للعلوم الاسلاميه ي و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و م ي و م و ت ذ ك ر ا ل إ ن س ا ن و أ ب ل ه ا ل ذ ك ر ل ي ق و ل ي ا ل ي ي ت ن قدمت ل ح ي ا ت ي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 ارجعي إلى ربك ر الى ض ي ارجعي إ ربك راضيه ة م ر ض ي ش ر ك ر الهدى شركه دعويه غير ربك ربك رضيه ا ج ت ا ع ي